يرد حرز سورة الطهاء لسيدي مصطفى البكري الصديق وفعن الله ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسلك بحبلي وصلتي قربك الذي من تعلق به نجا وخالص شربي سر بك الذي من سقي منه بلغ ما رجاء فبسر سر سترك الذي يحسن منا إليه التجا وقولك أحاول والليل إذا سجى أن تكشف لي عن مقامات الملا كشفا مترادفا على الولا أحصل به كمال الجلا والإستجلا مع ذراك سر الخلوة والجلوة في الملاب الخلاء وينادي سري بعد كشفه غري ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى فيسري كله وكله لحبيبه فيشاهد أسرار أصله وتقريبه اللهم فجر ينابيع يا هي اسرارك في قلبي وصيره لي سما و وهبني من المعارف واللطائف ما أقنع به ورضا واسمعني خطابا قدسيا سريا سريا واسمعني خطابا قطريا سريا نفسيا ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى أجد بردا ذلك نازلا على قلبي ويسكن له جأشي ولبي اللهم اجعلني ممن أوى إلى ركن شديد وحسن منيع رفيع حميد واجعلني يتيم المعاني نديم المعاني وفهمني المباني وعلمني أسرار المثاني لأفهم سر قومك الذي يذكر النشاوى ألم يجدك يتيما فآوى بسر خيرة لها حار أهل الاهتداء في قولك ووجدك طالا فهدا وأغفني بغداك لا تعقق في سر قولك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر اللهم اجعلني طريقا موصلا يهتدي كل سائل كاشفا ستر أحجاب مانعا عن الشهود هائل وكن في السر محادئ فلا أشهد سواك من محتف أكون ممن تثلى في قولك وأما بنعمة ربك فحديث اللهم إني أسنك بسورة الدخاء وبباب الدخاء الذي لا يدخله إلا المصلون بالدخاء أنت من علي يقوة الفؤاد ولا أكون بمن صحى وفي وجوده حبيبه وجوده المحا اللهم إني أتشفع بمن سنت تحاص والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أن ترفع عن عين القلب غطاها وغشاها لنشهد الأشياء على ما هي عليه عيانا ونورك ذلك كشفا وإيقانا يا الله يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا محمد المنزل عليه فأوحى إلى ما أوحى وعلى آله وأصحابه ما صلى مصلم صلاة التهار على التابعين وتابعهم إحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين